بسم الأب والأبنى الروح الخدس الهلاث الرحبانين أريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن قول السيد المسيح لتلاميذه التديسين قبل صعوده إلى السماء وهي آخر آية في إنجيل نب الرسول اللهم هأنا معكم كل الأيام وإلى انتباه الدخس طبعا حاجة جميلة جدا أن ربنا يكون معانا كل الأيام وإلى أن الدخس وقال لهم قبل كده إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وصف شمال وفي سسر رؤية اعطانا مثلا على انه واقف وسط ملائكة الكنائي السستقة وسط المناير الظهبية وسط دي سبع كواكب هم ملائكة الكنائي يورن يوري نحونا على كل الايام ونقصد دعمان عيل الذي تصديره الله معنا فبالإيمان ندرك ان ربنا معنا كأسراد وجمعات وانه يعمل باستمرار وقال انا اعمل وابي ايضا يعمل لكن المهمة ربنا موجود معانا وبيعمل هل نحن نحس بوجوده أن لا نحس نشعر بوجوده معانا أن لا نشعر وأيضا كله يمكننا أن نشعر بوجوده في كل وقت وفي كل الخلاق لو كنا نشعر بوجود الله معنا كنا نصل الى فضائل معينه نشكر بها او هن كنا لا نخطئ لان مش مر الواحد يشعر ان ربنا واقف اشار له وشايفه وعارف ايه اللي بيعمله ويخاف شعورنا بان ربنا عبود معانا يوجد لنا لونا من استحياء الفكر استحياء الفكر واستحياء الحواس انك شعب ان ربنا خصابك وان هو شيء ولعل هذا ما جعل ايوسف الصديق يتأثان عن الخطير فقال كيف حفظ وافعل هذا الشر العظيم امام الله والى الله فنحن نشعر بوجود الله لا نخطر وايضا لا نخاف وايضا لا نخاف زي ما قال بروغ النبي في المزمور انسرته في واضي ظل الموت لا اخاذه شعرا لانك انت معي لذلك المؤمن اللي شعر بان ربنا موجود ما يخافش ابدا لانه شاعر لانه هناك يادة مطوية تحميه من كل شر هي رياضة الله وان شعرنا لان ربنا موجود وتأكدنا بالحقيقة دية نكون باستمرار خاشعين في خشوع لا نتكبر ولا نظن في انفسنا شيء لأن لما ربنا الظهر لنوسى النبي قال له اصلح حدائك من الجيد لأن المكان اللي انت فيه ده مكان مقدس وهكذا قال يسوع ده في الخشوع فإذا شعرنا بوجود الله معنا ندوم الحديث معه وننمو في الصلاة وفي التسليح ولذلك استرع فينا انجمعت لما رأى الله كانوا يسبحون فائلين كدوس كدوس ربط كدوس ربط, كدوس ربط لما نشعر في وجود الله أيضا نحس بيضى الله في الاحداث تدخل الله في الاحداث ونشعر ان كل شيء يعمل للخير للذين يحبون الرب وهكذا رأينا حين نسألنا انه يوصل في الصديق نشاعر بان ايد الله معاه ايد الله معاه وهو عبد في البيت فوتيفار وايد الله معاه وهو في السجن وايد الله معاه وهو في القسر في الرئاسة الشعور بان الله موجود وان الله يعمل بيعطي هذا الاختاث باستمرار متى مررنا بالقول هي انا معكم كل الأيام والى قضاء الدهر فلا بد ان الله صادق في مواعيده لكن المهم ثاني ان احنا ما بنشعرش شيء ليه ما بنشعرش شيء ان شجالنا ان المستمر يجعلنا لا نحس بوجود الله وهنا وهو تنتبه وبارة جميلة قالها الكديس اوغوس في كتاب اعترافاته قال له كنت يا رب معي ولكنني من صرت فشكوتي لم اكن معك كنت يا رب معي ولكنني من صرف شكواتي لم اكن معه فدايز ربنا يكون معاك لكن انت ما تكونش معاه ودي المشكله دي تذكرني بقصه امرأة روح كان الملائكه ماسكها من ايدها وهي مش عارفه قال لها عشان كده كعمود ملف او زي الكلام اللي ربنا قاله على اليهود في صلواتهم من الشفاء فقط قال هذا الشعب يكرمني بشفاة باما قلبه سمبتعد عني بعيدا يعني ربنا معهم بس هم مش معاي. وزي مالكة المسيح كان موجود في بيتها وكان بيتكلم واختها سمعت الكلام لكن هي كانت منشغل بأشياء كثيرة عشان كده قال لها السيد المسيح أنت تهتنين وتتطردين لأجل أمور كثيرة والحاجة اللي واحد يبقى انا مش اوي كده موجود ومعانا ولا لا نقولها لحنا بنحس بهذا الامر الاحلى معرض لنا زي ما هو معانا ولا هو معنا واحنا مش معانا ايه اسباب عدم حساسني او حاجه من ناس طول وقتهم مشغولين مشغولين مشغولين حتى خد نسبر ربنا يقول له ما مش لاقينها زين كانوا مشغولين بغايه اما تجيهم ساعه الموت وهم مش لاقيينها ازاي مش لاقيينها وداود اللي كان ملك وقائد جيش وقائد للشعب وصاحب قصة كبيرة كان يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوته مشغولة الناس لتخليهم ما يشعروش بوجود الله معاهم ما يشعروش بوجود الله معاهم وأيضا في هذه المشغولة يانصب القول سيدنا رسول النصيحه لا يستطيع احد ان يعبد سيدين ان ما يرضي واحد يغضب الاخر ما بيحصلش يا يا هو السيدين او يخدم السيدين في نفس الوقت الله والعالم الروح والجسد ما بيحصلش او ناس اللي يخليهم ويشعرون بوجود الله معاهم واسألت الديقات اللي تحيب بيهم الديقات اللي تحيب بيهم زي ما ملاك ظهر لجدعون وقال لرب مه يا جباري جأس وقال له كيف يا سيدي يكوننا الله معانا وقشنا في هذه البلايا اللي احنا فيها يعني شعر ان البلايا اللي هم فيها البصائد والضيقات ما تشعروش بوجود الله معانا طبعا ربنا رب على دي وعزال منه ذكر ده هم عليه في حضرتنا بس جايز عدم الشعور بوجود الله يكون عدم النضوج الروح عدم النضوج الروح زي سموئيل التصر ربنا كلمه كذا مرة وهو لا يستطيع ان يميز صوت الله لما لنكلم عالد كاهن فقال له لو كلمت ثاني ترد وتقول تكلم يا رب فإن عبدك صالح جائز يكون عدم الشعور بوجود ربنا الخطية وقفاوة القلب الخطية وقفاوة القلب جاي معال الكتاب ان النور اضاءه في الظلمة والظلمة لم تدركه جاي معال المجائلة خلصته وخاصته لما تقبله وأحب المعرفة الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شغيرة لما يكون الإنسان أعمالي شغيرة ما يشفش بوجود ربنا أبدا بل على العكس صيرت ربنا بتتعبه ربنا موجود لكن صيرت ربنا بتتعبه من اكبر الانتلة اللي كده انه هيصد ربنا يكون موجود ها وهو مش حذف ده ضده اللص الشمال اهو كان موجود جنب وشايسه انا عزالك مش حذف ليه مش شاعر بوجوده بل كان ينتقده ويجدف عليه من ضمن هؤلاء الذين لا يشعرون بوجود الله ولا يحبون ذلك الوجوديون الوجوديون يقول الواحد فيهم من الخير ان الله لا يكون موجودا لكي يوجد عنه عشان اتمتع بوجودي واتمتع بحريتي. وقت مبتع بملازي الشخصية ابقى أحسن جبانا ما يكونش موجود هيوقف جدي بوصائيات اللي ابتطبي جايز الواحد بنشعرش في وجود رب إلي حياته من أجل أفكار تمنعه من ذلك أفكار شكوب افكار هالكخار افكار مهاجمة لله زي مثلا الكتب والفرنسيون ايام المسيح كان يشكيك الناس يقول ده مش معقول ان هو يكون المسيح لان المسيح لا يمكن ان يأتي من بجليل اذا لم الكتاب انه من بيت لحنة هو زي اختي بالقليل في المكان سفنات لكن هو فعلا ما انبيته لكن بيشتكيكم الناس قال يقول الزايد من الله هو بيكسر السقف لأنه كان بيشتغل ما انجز في يوم السبت فيشتكيكم الناس حتى لو أصاب ميت في يوم السبت يشتكيكم الناس أفكار كثيرة يشتكيكم الناس وتبعدتهم عن جبنا قالوا يقولوا زي دا يكون بتاع ربنا وهو بيختلط بالعشرين ثم بيختلط عليهم لأنه لا يحتاج الاشحاء طبيب للمرضى من جمع أولئي الذين كان الرب معهم وهم مش متنبسعين بيه ملائكة الكنائس السبعي التي في آسفة لقال لملاك كنيسة صاردوس عندي عليك انها لك ايه انت حي وانت ميت اهو من الرعاق له اسم انه حي وهو ميت وقال لراعي كنيسة لوديجيا لا انت حار ولا بارد انت فاتر منذلك انا مزمع ان اتقيعت ما سنت دي اللي بتخلي الناس ما يشعرونش بوجود الله لكن هذاك شهو شهو التمسع بالله والشعور بوجود الله كانت دايماً هو شأوس الصديقين مثل بووض النبي يقول كما يشتافل أين إلى جداول المياه كذلك اشتافل نفسي إليك يا الله متى أطفق أتراأى أمام الله الحي؟ يقول له حقشت نفسي إليه عقد نفسي نفسه إلي نفسي لنفسه إلي طلب توقف قلبه وكان راجع الزمن لا تحكي ورك ثاني التحقق نفسي وراءك يعني مشي وراك الشخص اللي يحب ربنا يشتهي سماط الله يشتهي الوجود في حضرة الله يشتهي يتكلم مع ربنا داود اللي قال الكلام دا كله وقوله اشتهف نكت إليك يا الله وعطش اشتهف إليك لما وقع في الخطية ما كانش حاسس بوجود ربنا حمامه ساعة الخطية كان في دفلة مش دياني دائماً الإنسان لما يكون في خطيه مشعر شبه وجود الله زي ما قال أحد الحهاء بتصف الخطيه الغفله أو الشحوه أو النسيان ليكن ناسي ناسي إن ربنا شايفه ناسي إن ربنا عارف وصاره ناسي إن ربنا مش مستريح اللي هو بيعمل ناسي من نسيان برضه من ضمن الاسباب اللي تخلي الانسان ما يحسش وجود ربنا فيها بالعكس لما توجد محبة الله يبقى الانسان يبقى عايز ربنا وعايز جميع الناس يبقى معا يعني يشد يكون مع ربنا ويدعو جميع الناس ليه؟ زي ما مدوود قال لهم زوقوا ونظروا ما قطي بالرب بيادر ناس ليل زي في لبش لما وجدنا سانعيل اللي وجدنا يسوع وجدنا اللي تكلم عنه موسى والانبياء تعالق واليهولة وزي ما السانعيرية دخل ربنا حياتها راحة لأهل المدينة واليسوه ام تعالوا وانظر انسان قاعد ديه كل ما فعل فدائما لما الانسان يسعر بوجود ربنا في حياته يحس ان جميع الناس يبقوا معه ويشاركوه في محبة ربنا لعكس محبة الجاسبة عند الناس محبة امانية لما رجل ينبع يحبوا بعضهم بجسد فيبقى فيه الغيرة يحبش حد ثاني لحد الترب ده لكن اللي يحب رباني يحب كلهم هاش يحبه زي ما داود يقول اشتبحت الرب ايوها الفجان اشتبحوا اسم الرب يكن اسم الرب المباركا من الان و الى الالت يقول ها بارك الرب يا عبيد الرب القاهنين في بيت الرب في ديار بيت الهنة في الليالي يرفعوا أذيكم أيها تب يسولوا بارك الرب لما واحد يحب ربنا وربنا يدخل في حياته ويشعر بوجود ربنا يحب ان كل الناس يحبوه معه من يكونش عنده إمانية يصبح الرب أغنية برد انك ليكن عندك هذا الشعور قل له اعطيني يا رب ان افكر مش ضروري كل صلواتك تكون بعض جميل تتكلم كل صلواتك ووصل لمن قلبك قل له اعطيني يا رب ان انشغل بيه اعطيني يا رب ان انشغل بيه اعطيني ان افكر فيك اعطيني اني بشركك في كل عمل اعمالك فتعمل انت معي وانا معك صلي وقوله لا تسمح يا رب اني انساك في اي وقت من الاوقات وان نسيتك فابكرني بيك تكلم في عقل تكلم في قلبي اقرع باري لان كنت قلت انا هافف على الباب وابراء لا تتركني الى نسياني والى اهنالي فكرني بيك لا تسمح يا ربي اني استكل عنك اسعد حاجة في الاستقلال عن الله ان الواحد يعمل كل حدا لوحده ولا يدخل ربنا معه في العمل اسمه مستفره عن الله يعمل بدونه او يفكر بعيدة مانة ان كان الامر سبا فازاي احنا نشعر بالوجود في حضرة ربنا ياريت تتأمل حياب الله في الأحداث ايه اللي بيعمله ربنا الزي يخش في حياتك وفي حيات غيرك وفي حيات الكنيس وفي حيات المجتمع ويعمل عمله ادخل في مذاقة البلكوت ابتدي يجوء حلاوة العشر مع ربنا بمحبة ربنا ومحبة اسم ربنا ومحبة ديت ربنا ومحبة وصايا ربنا الحاجات دي كلها تلقوها في نظامي الدول محبة ربنا يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوك اسمك حلو ومبارك في أثوابه الذي يسيء ويحب بيت ربنا ويقول له واحدة خلقت من الرب يخالص أن أسكم في بيت الرب كل أجياله يقول له أساساته في الجدار المقبسة يتكلم يتكلم عن محافة بيت ربنا كحاجة تشغلي ويتكلم عن موصعي يا ربنا انه ليشباها ان كنت عايز تشعر بربنا في حياتك اعطي ربنا وقتا في بدء كل يوم في اخر كل يوم اثناء النهار كلمة اعطي ربنا وقتا ربنا تكون تعبير مش سليم لهوتيا السليم لهوتيا انك تعطي ربنا فرصة يبارك وقتك ويقدس وقتك لك ويخليك تتمتع بوقتك اللي مع ربنا فأنت في الحقيقة تأخذ ولا صعدت تأخذ من ربنا بركة لوحكك وتكليفا لوقتك ومسعة روحية لوحكك من ضمن الأشياء اللي تشعيرت برضو بوجود ربنا والحياة معها ديارة الأماكن المخدسة كثير من الاماكن المحددة لما انتذرها تعطيك شعورا بقدسية المكان وقدسية الذين عاشوا فيه وببركة المكان وببركة الوجود فيه وإزاي ربنا كان موجود في هذا المكان وإنك تقضي وقت هناك نقطة ثانية الاستفادة من الضيقات الضيقات قد تصل البعض على الله لكن كثير من الناس الضيقات تقوى صلتهم بربنا لا تجعل الضيقة لا تجعل الضيقة تحطم إيمانك إنما اجعل في إيمانك حطم خلي الزيمان يعطيك شكرة على ان البيت هتستفيد منها عشان كده هو الرسول يقول لذلك اتصر بالبيقات وبالبيقات هتشوف يد الله وازاي تتدخل تذكر ان اقدر صلاة أقدس صلاة صلاة يونان النبي كانت وهو في بطن الحوت وأقدس وقت للثلاثة السجية كان وهم في أسول النار حينما تمسعوا بوجود رادع معهم يشلش ابن الآله وأقدس ساعات للنصف اليمين هي الساعات التي قضاها الى جوار المسيح واتكلم معه وسمع رب منه واقدس وقت كان في حياة ابينا يعقوب ابن اسحاف كان وهو حارب من اخيه عيشه هيدما ظهر له الله في السلم السماوي وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك لهذه الأرض رأى ومدى النجر ومن أحدث الأوقات في حياتي حقنا الرسول الحبيب كانت وهو من في جزيرة بطنة حيث رأى السماء مفتوحة ورأى عرش الله ورأى القوات السماحية وسمع تسجيع تلك القوات من أخذت الأوقار في حياته في هذه الدين أرملة شرق الصيدة سمتعت ببركة الله للشعور بوجود في حياتها في وقت المجاعة لما ربنا بارك حكمة الدقيق اللي عندها وكل جيد شعرت بيد ربنا والمرأة الشنونية شعرت بيد الله لما ابنها مات وعطامه ليش وانت ايضا اذكر الله في مربك اذكر الله في بيقاتك لمشاكلك في متعبك ومتعب أشخابك وأذكر أي بني يدى الله الذي تعمل معك النقطة التالية هي نقطة غامة جدا في, في الشعور بنعمة ربنا معاه وهي ما يسميه الفجيسون زيارات النعمة في وقت لا تعرفه تجد يا الله في حياتك تجد ربنا بيشتغل في قلبك بيشتغل في ذهنك تجد حرارة جواك تجد انتهاب مقدس داخلك تجد صوت الله في جزمينك في وقت لا تعرفه لأن الكتاب يقول ملكوت الله لا يأتي بمراقبة الروح يغب حيش أشياء انت تعرفش انت بي حيشي في وقت من الأوقات لم يكن يعرفه موسى وهو ماشي لقرأتين وظهر له في القليقة وقال له انا اله هبيك اله هداء كبيرين مش عارف يعقوب في وقت من الأوقات حدث كده بالنسبة اليشوح في وقت من الأفقاد ما كانش حد يعرفه إبراهيم وهو ماشي في السكة لأ صوت بيقول له أسرك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك وإذهب إلى الجبل الذي أريك إياه وهناك أباركك وأجعلك بركة في وقت لم يفكر فيه أبدا سموئيل الصف سمع ربنا بيكلمك دي اسمها زيارات نعم إلا ربنا في أي وقت من الأوقات يقرأ بابك يقول استح لي زي ما حصل مع ذرع النشيط إن حصل معاك كده لا تقف في قلبك استح قلبك جاي يكون صوت ربنا ده يجي لك شعبه من الأزاب يجي لك في قراءة من القراءات الروحية يجي لك أثناء قداد أثناء لحمة أثناء تذبحة أثناء زيارة روحية الشكل ساعدت قول الرسول لا تطفئوا الروح استفد وكمل الطريق مع ربنا واحترس من انك انت ستتكبر بالعمل الالهي فيك ربنا يكون معاك ومعنا كلنا تصبع وكراع صلاة علينا ويباركنا ويجعل وفا علينا ورحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالسلوات للغاية التي ترشاها عنا كل حين لقلبة الاله الصاهرة القديسة مريم وبركة جميع الملايك والرسل للأنبياء والشهداء المتعبدين والخديسين الذين أرضوا الرب لأعمالهم الصالح واللحين وبركة ملاك هذا اليوم الصاهر وبركة الكديس ماري ماركس وكديس الأنبر وبركة السيدة العزراء اولا وآخرا وبركاتهم مقدسة واحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم وإشراعاتهم فلتكن معنا كردين حمين بسلسلسل نيش أوه, اوه من نعنى انت كريم سلمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر يا ارانا الذي استمعت ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن نشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وارشغ لنا زينوبنا كما نفسر نحن أيضا للمجهدين إلينا ولا تستمع في تجربة لكن نكينا من الشغير بالمشيء الشهر ربنا شأن يلك المسيء محب صلاح الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امدوا بسلام سلام ربكم ومع روحك أيضا